آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب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 وإنك كاذبا فعليه كذب وانك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذابا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يا قوم لكم الملك ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا, إلا سبيل الرشاد الذي آمن يَا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى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 استوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قل إنما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية إلا ريبة فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني استجب لكم وقال ربكم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 تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو, هو الحي لا اله انه فادعوه فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تكررون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فرحوا بما عادهم من العلم وحق بهم, بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا قالوا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 وَخَاسِرًا هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ